ولا تأكنوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خذتم ألا تقفقوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث فإن خفتم أن لا تابنوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى أن لا تعونوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه علي أم ولا ولا تستفسوا اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بلغوا النكاح إِنْ أَنَسْتُمْ منهم, منهم رُشْدًا فادفعوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولا أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ وبدارا فَدَفَعُوا يكبروا وَلَا ومن كان غنيا فليفتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فَإِذَا دفعتم إليهم أَمْوَالَهُمْ فأشهدوا عليهم وكفى بالله حتيبا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 وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية انضعافا خاطوا عليهم فليتقوا الله وليكونوا قولاً سديداً إِنَّ الذين يأكلون أَمْوَالَ اليتامى ظلماً إِنَّمَا يأكلون في بطونهم نَارًا وسيصلون سعيراً يُصِلُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ للذكر مِثْلُ حَظِّ الْأُنْسَىءِ فَإِنْ كُنَّ لِسَاءَ فوق أَيْنَ فَلَهُ النَّسُلُ ما ترك وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّسُلُ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما أشرك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين اعضائكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ولكم نفق ما ترك ازواجكم ان لم يقل لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الرضع مما تركن من بعد وصيه من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربو مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية من بعد وصية توفون بها أو دين وإن كان رجل يومة كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدد فإن كانوا أكثر من ذلك شرقاء في الثلث من بعد وصيه من بعد وصيته يوصا بها او دين غير مضار وصيه من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطعها نات التجري من تحتها الأنهر خالدين فيها وذالك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدة فيها يدخل نارا خالدة فيها وله تاتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِ مِنْكُمْ فَاعْذُوهُمَا فَإِنْ تَعَبَا وَأَفْلَحَا فَارْضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا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 ولا تابنون لتذهبوا ببعض ما آتيتمون إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فأسع أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن في وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أصبع بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ساقا غنيظا ولا تنقحوا ما نفح آباؤكم من النساء إلا ما قد سنق إنه كان فاحشة ومقتا وسعى سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأقواتكم وعماتكم اخواتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات الأخي وأمهاتكم التي وبنات الاخت واخواتكم من الرضع و نسائكم النساء فِي اللاتي في حجوركم من نساء وربائكم التي في حجوركم سائكم التي دخلتم به فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من اصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحطنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم فما استمسعتم بهن فآتوهن أجورهن ولا وَلَا عليكم فيما تغاضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يتطع منكم قولا أن المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض غير متافحات ولا متخذات أفتان فإذا أحطن فإن أتين بفاحشة فعليهن نلقما على المحطنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن خير لكم والله غفور لكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تأكلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عنوانا وظما فسوف نثنيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا فطفل الله به بعضهما لا بعد للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا ما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانهم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الجان قوامون على النساء بما فضل الله على بعض وبما أنفقوا من أموال فالصالحات قانتات الحافظات من الغيب بما حفظ الله والتي تقاطون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضادع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبينا إن الله كان عنيما كبيرا وإن خبتم شقاق بينهما فبعث حكما من أهله وحكم ومعركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكن والجار ذي قربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مقتالا فقورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالكفل ويكتبون ما آتاهم الله من فضنه وأعتبنا للكافرين عذابا مهنا والذين ينفكون أمواله لآل لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرين فتاء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما حسنة يضاعفها ويؤتم لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك ودوا الذين كفروا وعصوا الرسول لو تتوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى توكسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من او أو نامستم النتاء فلم تجدوا ما أن فتيمموا صعيدا طيبا فامتحوا بنجومكم وأيديكم إن الله كان عفوا وفورا ألم تر أن النبي لأوتوا نطيبا من الكتاب يشترون الظلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحلقون الكلم عن مواضع ويقولون سمعنا وعطينا واسمع غير مصنع وراعنا ليا بألسنة وراعنا ليا أنسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأكوا ولكن لعنوا الله بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين الكتاب آمنوا بما نزلنا مقطقا لما معكم من قبل أن نصبس وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها كما وكان أمر الله إن الله ويوفئ ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى عظيما ألم تر إلى الذين يذكون بل الله يذكي من يشاء ولا يظلمون فزيلاً. كيف يكتون على الله الكذب وكفى به إثم مبينا مدين؟ ألم تر إن الذين, الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والقضاء ويقولون للذين كفروا.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 أَمْ يَحْتُدُونَ النَّاسَ على مَا آتَاهُ اللَّهُ من صَرْلِهِ فقد آتَيْنَا آلَ إِبْرَايْمَ الْكِتَابَ وَالْحِثْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْتَ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ان الذين كفروا باياتنا سوف نخذيهم نارا كلما نضجت جنود بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا وعلى حاجة ندخل جنات تجر تحتها قالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخل ضينا ظليلا إن الله يحرق أنه أجل أهلها وإذا وَاَسْلَمُوا وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن إِلَى يريدون أن يتحاكموا إلى الطارق وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم سعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الوزير أيت المنافقين عنك قدودا فكيف إذا أقابتهم مقبولا بما قدمت سمت ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوا كي يحلبون إن أردنا إنا إحسانا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرص عنهم وعظوا وكن لهم في أنفتهم قولا بليرا وما أرزلنا مروة إلا ليطاع بإذن الله ولو أن وإن ظلموا انتسوا جاءت فاستوى الله واستوى لهم رسول جاءت الله واستوى حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما ولو كتبنا عليهم ألقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا غين منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأجد تسبيتا وإذا لآتيناهم من لدون أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن انك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فاخذ فوزا عظيما فليقاضي في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما لكم ما تقاتلون في سبيل الله والمستفعين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القريض الظالم أهلها.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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قل لهم كثوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كذب عليهم القتال إذا فريق يخشون الناس كخشية الله أو أجد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخصرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقع ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدركون الموت ولو كنتم في برود مشيدة وإن تقبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تقبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل من عندك حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا لن يطع الرسول فقد أصى الله ومن تولى هلاك عَلَيْهِمْ حفيظا ويقولون طاعه فَإِذَا بردوا من عندك بيت خائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وَكِيلًا أفلا يتدفعون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أداعوا به ولل رجوه الرَّسُولِ الرسول وإلى أولي الْأَمْرِ الأمر لعلمه الذين يستنبقونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفتا وحرض المؤمنين عزى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنئينا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نطيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كثل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها الله كان على كل شيء حكيبا الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركتهم بما كتبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا واجدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تستخدوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تمنوا ولوم حيث وجدتم فان تعلموا فاخذوه وقتلوهم حيث وجدتم ولا تستحلوا منهم وليا ولا نصير الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوك حضر أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله نسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم فما جعل الله لكم عليهم وان اعتذروكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جالى الله لكم عليهم سبيلا ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كل فَإِذْ نَطِيقَتِهِمْ وَأُنَالَةَ إِلَّا أَنَّ فِي أَنْفِهِمْ أُوْقِتٌ فِيهَا فَإِلَّا مِعَ تَدْلُوكُمْ وَيُنْقُو إِنَّهُمْ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 وتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة أم لم يجد فطيان شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يكتر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه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 إن الله كان بما تعملون حبيرا لا يستوي القائدون من المؤمنين غيره الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم صبر الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائد درجه وكله وعد الله القدس وفضل الله المجاهدين على الطائبين عجر عظيما درجات منه ونصرته ورحمه وقال الله صور الرحمة إن الذين تفاهو منا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 فأولئك مأواهم جهنًا وساءت مصيرًا إلا المستطافين من الرجال والنساء والرندان لا يستطيعون حيلةً ولا يقتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً وفوضاً ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الْأَرْضِ مراغماً كثيراً وسعى ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما الله. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تأثروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين سفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فاعقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا أخجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك حجرهم وأسلحتهم ودى الذين سفرون او تغفلون عن أسلحتكم وأمسعتكم فيمينون عليكم ميله واحدة ولا دناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو قل وَأَصْلِحْ حَثَّمْ وَخُذْ حِذْرَهُمْ إِنَّمَا أَعْتَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا كانت على المؤمنين كتابا موكوسا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن من خائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غولا رحيما ولا تجادل عن الذين يحتالون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 سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكتب إثما فَإِنَّمَا يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا